يا موجيب الدعواتي جيت اجدي صلواتي ضالعه ندوك ربي يا عظيم الرحمات يا يا موجيب الدعواتي جيت اجدي صلواتي ضالعه عظيم الرحمة يا إلهي يا إلهي أنت لفت فمنك الحب يطيل فتاتي أو تهمست أحس الشوق يسقيها مزاتي نشوة الإيمان بحر زخم برحمة شنان في فضاء النفس خضر الربوات تصدح الأحلام فيها كطيور ماغمات ويفيد الطهر منها كعيون جريات وتعب الروح منها كل أطياب الحياة. وتعمر الروح منها كل أطياب الحياة في جوّ دَاواتي في نواني صلواتي ضاري عن ندعوك ربي يا إلهي أرأيت الطير في ودوتها للربوات أرأيت الريح في هبتها بالفنوات أرأيت الحلم في صحوة جفن سبات هكذا يملأه الوجد لرؤيا عرفاتي نزق الشوق حشايا وأرجل فراتي وتناديك صداباتي بكل اللهجاتي وأناجيك إلهي يا عظيم الرحماتي وأناجيك إلهي يا عظيم الرحماتي Jadu azzi salawati. Jadu azzi salawati. Bari aladu k Rabb. Bari aladu k Rabb. Ya Alim alrahmati. ك الدنيا وجاءوا بقلوب الندماتي خشعة لله يدعون بيد الطراتي وقلوب جائرة أسرارها بالتلبياتي وجفون من جلال الله صار دمعاتي. ونخوس قانتات تائبات عابدات همها في الله تدعو إلى مجيب الدعوات همها في الله تدعو إلى مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات Hamati, hamati, hamati. Mau jitu azzi salawati. Dari anak doa k Rabb, yaaghi